والقول على الله فلهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغيالا فأينا تبشره بمغفرة وأهل منه كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدّه وآثاره وكل شيء أحصينا